وملك وسائر ا ل أ ئ م ة كذا أ ب و القاسم ه د ا ة ا ل أ م ه فواجب ت ق ل د حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم و أ ث ب ت ل ل أ و ل ي ا ء ا ل ك ر ا م ة ومن ن ف ا هفا بذا كلامه وعندنا أ ن الدعاء ينفع كما من ا ل ق ر آ ن وعدا يسمع بكل عبد حافظون وكيل وكاتبون خيره لن يهمل من أ م ر ه شيئا فعل ولو ذاهل حتى ا ل آ ن ي ن في المرض كما نوقل ف ح س ب النفس وقل ا ل أ م ا ل فربما ن ج د ل أ م ر وصاله وواجب إ ي م ا ن ن ا بالموت ويقبض الروح رسول الموت وميت بعمره من يقتل وغير هذا ب ع ط ل لا يقبل وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف واستظهر السبك بقاها ا ل ذ عرف